بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الحديث في شرط الحريه أو شرط إذن المولى قلنا أنه أستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى ورب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وبحثنا كيفية الاستدلال بهذه الرواية وأشارنا إلى انه لو أن أخذا رأى اجمالا في الايه المباركه ببعض المناقشات التي اظن مضت الاشاره اليها في ابحاثنا السابقه لو ان احدا راى نوع اجمال في الايه عندئذ هناك روايه او روايتان الرواية تشرح الآية المباركة. الرواية هي تبين الحكم وتستشهد بالآية المباركة. بحيث هم هي هي الرواية هي دليل دليلنا سيكون ستكون وهي في نفس الوقت شارخ للآية المباركة. والرواية التي قرأناها ذاك اليوم. صحيحة زرارة عن أبي جعفر أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلته فإن السيد كان زوجه بيد من, بيد من الطلاق قال بيد السيد ورب الله مثلا عبد المملوك لا يقدر على شيء أفشيء الطلاق لكل اليوم تحدثنا عن انه في اكبر الظن اتى شيء الاصح النسخه التي تقول فشيء الطلاق لا النسخه التي تقول اف شيء الطلاق او نسخه اخرى للاستفسار يقول ليس الطلاق بيده ما ما كلا فشيء الطلاق ولا شيء الطلاق هذا شرحنا هذا اليوم وهذا ما مهم يعني حتى لو قلنا أن التعبير أفس شيئا الطلاق ورغم أنني أخص أن هذا تعبير نبي مو تعبير بليغ ولا يناسب أن يكون عبارة الإمام ولكن الرواد كما تعلمون ما متقيدين بنقل نص الإمام فيصير نوع من المعنى على كل حال المعنى واحد واضح المقصود على كل تغرير واضح المقصود فهذه ما مشكلة ما تخلق مشكلة وللشيخ الحر هنا كلام وإن كان هذا الكلام خارج عما نحن فيه لأن نحن بحثنا في العقود اصلا ليس بحثنا في إيقاعات والطلاق ايقاعا ولكن على كل حال بالمناسبه المناسبة أنا أشير إلى كلام الشيخ الحر رحمة الله عليه ثم أنتقل إلى أصل بحثنا إن شاء الله الشيخ الحر يقول أن كون الطلاق بيد المولى إنما يكون فيما إذا كانت زوجته امتا للمولى اما لو تزوج فرته مثلا او تزوج امه رجل اخر باذن مولى الامر هذا لا بعد طلاق بيده وليس بيد مولاه هكذا يقول الشيخ الحر صاحب الأسائل رحمه الله ويس ويشير إلى أن هناك روايات تقول على ذلك يقول هذا التقييد ان من تقليدا من الأئمة فهناك روايات تقول أن كون الطلاق بالذات ما يخصنا عن النكاح الطلاق بالذات بيد المولى مقيد بما إذا كان قد تزوج أمت المولى والرواية التي يشير إليها هو ظاهر أنه ينظر إلى ثلاث روايات أو أربع روايات ظاهر هالشكل أنا جبت الوسائل وياي حتى نشوف تلك الروايات باب 43 من مقدمات الطلاق وشرائقه مجلد 22 بحسب طبعة آل البيت توجد في روايات كأنها هي مد نظر الشيخ الفرد فيقول أن كون الطلاق بيد المولى إنما هو فيما إذا كان قد تزوج أمت المولى رقم الصفحة 98 و 99 هذا الرواية الأولى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل أن كاتب هنا يعني ابن بزيق عن محمد بن الفضيل عن أبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد شوفوا هذا القيام ينظر إلى هذا إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد فإن المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلى آخر روايه تكملة الرواية بمناسبة أخرى لعلم اليوم تجي ونبحث إن شاء الله هذه الرواية مشكلة محمد بن الفضيل مشكلة السندية محمد بن الفضيل انا كان بنائي ابحث بعد ما اصل الى ذيل الرواية بس خلنا ابحثة الان وما كفرت محمد بن الفضيل قد يحمل على محمد بن قاسم بن فضيل. يعتبر أن الحفيد قد ينسب إلى الجد. قد يحمل على محمد بن قاسم بن فضيل. إن حملناه على محمد بن قاسم بن فضيل ظاهر يتمسّن، لأنه محمد بن قاسم بن فضيل ثقة. لا شك في وثاقته ولكن المشكله أنه هذا الحمل يحتاج الى قرينه ممكن حمله على محمد بن الفضيل الاسدي والذي هو تقريبا مع محمد بن القاسم بن الفضيل اما ان نقول اصلا منصرف إلى محمد بن فضيل الازدي حمله على محمد بن قاسم فضيل مراد القرينة واما ان نقول على الاقل بالتردد بين هذا وذاك ومحمد بن فضيل الازدي مطعف من قبل الشيخ الطوسي رحمه الله الرواية الثانية من الروايات اللي يبدو أن الشيخ الحر ناظر إلى ويقول أن الطلاق أن الطلاق بيد المولى وليس بيده بشرط هذا إنما يكون إنما هو مختص بما أذا كانت الأمة أمة لنفس المولى الرواية الثانية هذه وعنه يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد يعني أحمد بن محمد عن المفضل عن مفضل بن صالح قبل ما ندخل في المتن من ناحية السند المشكلة مشكلة مفضل بن صالح من ناحية السند عن ليث المرادي قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا هذا الشيء اذا إذا أمتك لا ما يجوز طلاقه إن الله عز وجل يقول عبد المملوك لا يخدر على شيء وإن كانت أمت قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه يقول الشيخ رحمه الله إذا هذا اشتراط كون الطلاق ان الطلاق بيد المولى وليس بيده خاص بما اذا كان امتا لمولى اذا كانت امه للمولى هذه رواية ثانية والرواية الثالثة وهي سندا وهي المهمة الرواية الثالثة عنه يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي بصير هذا واضح بيش قال سالت أرى عبد الله عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده ان يتزوج الحره او أمت قوم الطلاق إلى السيد أو إلى العبد قال الطلاق إلى العبد فيقول الشيخ الغفوف هذا كان زواجه من الحرة أو من أمة قوم مو من أمة مولى قال الطلاق إلى العبد فاذا نحمل الرواية التي تقول يعني إطلاق الرواية التي تقول أنها الطلاق الى المولى نقيد نحمل بما اذا كان متزوجا امت المولى خب واضيف الى هالروايات الثلاثة للرواية الرابعة ولعل الشيخ الحرهم ينظر الى انا ما يقول للروايات الرواية الرابعة مو في هذا المجلد هم أنا جبت المجلد الآخر حتى أطلع الكم الرواية الرابعة مجلد واحد وعشرين من طبعة اهل البيت. صفحة مية وثمانية وخمسين باب ستة وستين من نكاح العبيدة والإماء حديث أربعة بإسناده عن علي بن إسماعيل الميتمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح على الاقل بن مفضل بن صالح حسان انا ما راجعت الميثم الشنو ما راجعتك على الاقل مفضل بن صالح ب يعني هذا من حيث السند عن ليث المرادي قال سالت ابو عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال ان كانت امتك فذل فان الله تعالى يقول عبد المملوك لا يقدر على شيء وان كانت امته قوما اخرين او حره جاز الطلاق فيقول شيخ الحر انه اذا هذا الحكم وهو ان الطلاق بيد المولى وهو ما العقل يقلق يختص بما إذا كانت زوجته أمد زوجته أمد المولى هذا كلام الشيخ الحر خب هذا الكلام وجدنا من هالروايات رواية صحيح السند وجدنا قرعناها الرواية الثالثة التي من الرواية التي ولكن مع ذلك احنا نفرد ملاحظة على كلام الشيخ القر رغم ان هذا المقطع من البحث تلك خارج عن حديثنا لانه راجع الى الطلاق والطلاق ايقاع ونحن كلامنا في العقد فعلا وفي من في الإيقاع سواء آمنا بالإجماع اللي يدعي أنه أن الإيقاع يختلف عن العقد ما ممكن أن يبقى معلق على إجادة المولع المتأخر أو تبقى أفرض ص صار آمنا بعد الإجماع ما آمنا فعلًا إحنا حديثنا في العقد ولكن ما دام تعرضنا لكلام الشيخ الحر نشير ايضا إلى ملاحظتنا على كلام الشيخ الحر قبل ما ننتقل إلى مقصودنا الملاحظة ما يلي كان ينبغي للشيخ الحر رحمه الله أن يخصص هذا الحمل يعني حمله لمسألة الطلاق على ما إذا كانت الزوجة على ما إذا كانت زوجة العبد أمل مولاه بخصوص ما إذا كانت زوجة بإذن المولاه يعني يبدو من الروايات أنه إن كان زواجه بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى ليس بيد العبد حتى ولو لم تكون ولو لم زوجته أماة مولاه إن كان بغير إن كان زواجه بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى. نعم الطلاق بيد المولى يمكن أن يحمل على أنه بل سأل حمل أقوله نستشهد لذلك بروايتين اخذاهما نفس روايه ابي الصباح الكوناني اللي قراناها قبل دقائق لان هذه الرواية الها ذيل الذيل هكذا تقول اذا كان العبد وامراته لرجل واحد فان المولى ياخذها اذا شاء واذا شاء رده فقال لا يجوز طلاق العبد اذا كان هو وامراته لرجل واحد الا ان يكون العبد لرجل والمراه لرجل هذا شو الا ان يكون العبد لرجل والمراه لرجل وتزوجها باذنه مولاه وإذن مولاها فإن طلقه هو وهو بهذه المنثلة فإن طلاقه جائز فهذا يصرح يصرح بأنهم إن لم تكن الزوجة أماً لمولاه فالطلاق بيده هو إلا أن يكون العبد رجل والأمر للرجل للرجل وتزوجها بإذن مولاه بإذن مولاه فإن طلق وهو بهذه المنزلة فإن طلاقه جائز. إذا كان بإثن مولا هذه رواية هذه مشكلة السند شرحناها على منكر مشكلة قاسم بن الفضيل أنه هل هذا مشكلة عفد محمد بن الفضيل هل هو محمد بن قاسم بن الفضيل أو لا محمد بن الفضيل هذه المشكلة والرواية الثانية اللي ما مبهي مشكلة صحيحه فاطمه عبد الله ابن سنان صحيحه عبد الله ابن سنان وعنه يعني محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن السماعة يقول موثقة أنا كاتب هنا الصحيحة لا موثقة عبد الله بن الله لأن بها ابن السماعة وعنه يعني عن حميد بن زياد عن ابن السماعة عن محمد بن زياد يعني محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن السنان عن أبي عبد الله قال سألته عن رجل زوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام فإن تزوجها بغير إذن مولا فالطلاق بيد المولا الطلاق بيد الغلام إذا إن كان تتزوجه جارية حر جارية مو معنى أمد جارية يعني إن رأى جارية حر فقال الطلاق بيد الغلام فإن, فإن تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى هذا استلم السند ووافق دينها ها المصدر مجلد مجلد 22 بحسب طبعة آل البيت باب 43 من مقدمات الطلاق وشرائطه الحديث الخامس صفحه 99 هذه فقط هي ملاحظاتنا على كلام الشيخ الحر. ويحمل أنا أظن أنه بالاثناء ريت أقوله لكن الجلسة يحمل كما أظن أن الشيخ الحر مشير إلى ال ال أبعاد مقطعة هو أنه مسألة انه لو كانت الزوجه امه المولى فالطلاق بيد المولى الظاهر أنه مو المقصود الطلاق بيد المولى ان المولى يجزي صيغه الطلاق ظاهر مو هذا المقصود إذا اراد يجزي صيغه الطلاق وانما المقصود انه هذا باعتبار امه فمتى ما اراد يخذها يفصله لا حاجة إلى طلاق يفصل على كل حال هذا ملاحظة لا يعني علاقة بلاحظة نرجع إلى أصل حديثنا وهو النبوة سهل مناقشة كلام الشيخ الحر سواء كان أو ما كان هي المناقشة التي شرحناها سواء كانت أو ما كانت المهم أصل بحث الطلاق خارج عن بحثنا ونحن بحثنا في العقد والرواية صريحة وصحيحة زرارة عن أبي عبد الله صريحة في أنه العقد لا يكون إلا بإذن المولى وهذا هو المهم عندنا. لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن السيد. قلت فإن السيد كان زواجه بيد من الطلق قال بيد السيد. ورب الله مثل عبد مملوكة لا يقدع على شيء. هذا ونضيف إلى هذه الصحف صحيفة أخرى. صحيحه شعيب العتارقوفي هذه خش خشريوي صحيح سندان وتم من الاغتنام وهم مستشهد بالآية الشريفة يعني لو فرض أن الآية الشريفة به اجمال هذه ترفع الاجمال صحيحه شعيب العتارقوفي مجلد 21 بحسب طبعة اهل البيت باب 66 من نكاح العبيد والإماء الحديث الثاني صفحة 184 بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن, عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق القبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول عبدا من لا يقدر على شيء قال لا يقدر على طلاق ولا نكح إلا بإذن مولاه هذا عينا مثل موثقة عبد الله بن السنان وعليه فأصل شاط الحرية أو قل شاط إذن المولى مسلم وهذه أصل اصل الايه الدلالة الدلاله كما شرحناها في يوم السابق وهذه الروايتان تامتان وهنا الشيخ الانصاري رحمه الله طرح هذه المسألة هو أن من خب فلو فلو أن المولى فلو أنه عقد بلا إذن المولى فمقتضى القاعدة بخطع النظر عن الروايات روايات, روايات بحاجة إلى بحث لأن عدن رواية تقول ما عصى الله وإنما عصى سيده في إذا أجاز أجاز روايه هو يكون لكن الآن بخطع النظر عن القاعدة هل أنه بإجازة المولى تصح عقده لا؟ فيطرح الشيخ احتمالين نقرأ لكم هذين احتمالين حتى تدققوا فيهما حتى نرى الكلمة الأخيرة غدا إن شاء الله اولا يطرح احتمال انه لحق الاجازمه بفائدة بمقتضى القاعده النص اذا ايش خدك بتعبت من النص بمقتضى القاعده لحق الاجازمه بفائدة لانه العاب تبين ما مستقل لا يقدر على شيء فحينما عقد عقده باطل لأنه كان غير مستقل والشيء لا ينقلب بقى وقع عليه بعدما أجاز هذه الإجازة لم تجعل هذا أنه ما وقع بشكل غير مستقل وقع بشكل غير مستقل فالإجازة منفت هذا احتمال يطرحوه وهذا الاحتمال قد يتأكد أنا أقول قد يتأكد لو قلنا في البحث الآتي إن شاء الله بعدنا مواحفين هذا البحث لو قلنا أن في بيع الفضولي الذي نقول أن الإجازة المتاخره على القاعدة تصحح إنما نقول بذلك بنكتة أن المالك بسبب الإجازة يصبح هو طرفا للعقد على ما ادعاه السيد الخوي رحمه الله بهذه النكته بينما هنا فيما نحن فيه العقد هنا نفس العقد نفس العبد والعبد فرضناه مالكا ل... مالكا لماله فعقد فالعقد عقد المالك او او في النكاح اللي خب ليس ما يحتاج المال او وانما نكاح لنفس السبب فالعقد عقد المالك او شبه عقد المالك فهذا مداخل في فيما يقال في عقد الفطولي من أنه بعد أن عقد بعد أن أجاز صار العقد عقده هذا من أول الأمر ومع ذلك الإمام ما وفق قال لا يقدر على شيء فهذا باطل وحتى لو امنا بصحة عقد الفطولي ما يؤمنوا من بهذا هذه الاضافة انا دا اقولها الشيخ الانصاري مقال الى انا دا اقولها مثلا افرض كدعم لكلام الشيخ الانصاري مثلا وبعد ذلك الشيخ الانصاري رغم انه هو طرح هذه المشكل اختار الرأي الثاني قال له الأقوى صحة عقد العبد للحوق إجازة المولى واستشهد بصحة عقد العبد بعموم أدلة الوفاء بالعقود أوفوا بالعقود عندنا وأوفوا بالعقود خطاب للملاك هذا العبد إما أنه مالك إذا كان إلي مات يتعامل بماله وإما أنه شبه مالك وهو أنه لا ينكح لنفسه، تا يعقد لنفسه، فشبه مالك، فاوفوا بالعبود، يشمل، نعم عدنا مخصص، وهو عبد مملوك لا يقترب على شيء، وهذا المخصص المتيقن خرو، المتيقن هو تخصيص ما إذا ما كان أقوله إذا سابق ولا إجازة لاحقه أما إذا كان اذن سابق واضح أن هذا صحيح والإجازة لاحقة هم ملحق بالاذن السابق وما معلوم خروجه فنتمسك بالإطلاق هذا الرأي هذا هو الرأي الذي يختاره الشيخ الأنصاري هذا طالعوا فكروا به Hatta Nabhafe, Redden